الحب هو اسمع عباده لا صار لله النبي والدين هو درب السعادة هو زاد عمري ومشروبي الحب هو أسمى عبادة لا صار لله النبي والدين هو درب السعادة هو زاد عمري ومشروبي ما دامنا لي قلب اسألني عن قلبي واسألني وش هو الحب بجاوبك ربي ما دامنا لي قلب اسألني عن قلبي واسألني وش هو بجاوبك ربي الله ما نزاي ما نعبد اللي أول شيء الحب حب الله أول وآخر شيء الحب حب الله الحب أصل في كل وقلوبنا هي الفروع الحب حب الآخرين لعيونهم نظم ونجو الحب أصل في كل دين وقلوبنا هي الفروع الحب حب الآخرين عيونهم مضموا نجوم يبايع اللوهام من حب ما يكرام الحب هو الإسلام في قلوبنا فطرام يبايع اللوهام من حب ما الحب هو الإسلام في قلوبنا فطران الله ما نازل ما, ما نعبد اللي ياه أول وآخر شيء الحب حب الله أول وآخر شيء الحب حب يا ربي حبي لك عظيم واكثر من الكثرة بكثير أسألك حبك يا كريم وبك من عذابك أستجير يا ربي حبي لك عظيم واكثر من الكثرة بكثير أسألك حبك يا كريم قبك من عذابك أستجير اللهم لا زين ما نعبد إلا إياه أول وآخر شيء الحب حب